النور شروط امل مستقبل وبيوت الحب حرية انك دوري احاساسي تكوني قد المسؤوليه ما تخلي يبرد لو جواتك شتوي الحب من شروط امل ومستقبل وبيوت الحب حرية احساسك تكوني قد المسؤولي ما تخلي يبرد لو جواتك شدوي الحب عفاوي بيعطي سعادي بيقوي بيخلي وشك ضوي مش خنق وانا ليه الحب عفاوي بيعطي سعادي بيقوي Xoli, vonj ki, dawi! A húzó húr egy. A húzó fáv, bőrít szad, bőrít. Xoli, vonj ki, dawi! الحب تكوني مع حدا ما تصدقي انك معه ما تبري أبطال الأفلام ولا رجال البالأحلام يلي وقت تقعي كل الورق بيطلعو الحب أفاوي بيعطي سعدي بيخلي وجيه انا ليك حب فاوي بيعتي سامع ليه قوي بيخلي وشك يضوي الحب حري الحب فاوي بيخلي وشك يخلي وجهي كي الحب حرري.